ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للوالبين من آثار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا إننا سمعنا مناديا مناديا ينادي للإيمان أن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا مكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تواب من عياد الله والله عٰن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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار